إِنَّ أَشِيَاءَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ أَطْئَاءً وَأَقَوَمُ كِيلَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَةً طَوِيلَةً وَذَكُورِ الصَّنَّاعِ رَبَّكَ وَتَبَتَّ الْإِلَهِيَّةَ بَتِّيَّةً رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء موافطرا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن